وَيَرِنُ <gayrillain> الْمَرْضُو <tosan> <tosan> <tosan> <tosan> <tosan> <tosan> صفا فالساجرات سجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السما الدنيا بزينة الكواكب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 وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذاهقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون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 في جنة نعيم على سرور متقابلين يطاف عليهم بكأس من عين بيضاء لذة للشربين لا فيها قول ولا غنم. كأنهم بيض مكنون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيه المنذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين Valahogy ne döntene, hogy nem fog, Felennik melmúgyibón, Valahogy ne hú, a lelkőm, a lelkőm, a lelkőm, a كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين